بسم الأب والابن والروح الخدوس الإله الواحد آمين. ما له فان. المركز القطبي لوسائل الإيضاح بالمقابل البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم عزاء القاه قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء. 17 فبراير سنه 2010 وموضعه عن التجا ما يقوله الروح لين باسم الاب والروح القدس الاله الواحد امين واحد بيقول يا سيدنا انا مسافر باستراليا اجرى وكنت احد اعود في بيت كنيسة في الفترة الاولى و حد يستقبلني مقدام الكنيسة هناك في سدني ذهبت الى ريسكوفيت بخدماته لم يكونوا يعني ما معملوا رشاد اهلاً لنا حالياً خاضر معنا نهاجة الانبة دانيين لكم. والفرس الابيض يكشف وجودنا في الغابة. فلو تركتوا مانئة كله تصير الغابة لنا نحن الثلاثة. قالوا بدونك في فانقطع الفرس لابده مش قادم. الغابة مناصفة بيني وبينك اللدونك في كل فاكل قاعد الفرس البني لوحده ما يقدرش على الاسد فجالوا الاسد لد خارج ان ينقله ولذلك احترسه من الانقسام الانقسام يسبب ضعف ويصدد تقوية العداد ناس من كنيسة الانباشنودة رئيس المتحدين بالفضل لجعنا لهم الكائن بتاعهم اليهم واحد بيقول صلي صلي من اجل زواجنا يا سيدنا انا متجوز من اسبوع ومحتاج صلاة ده كويس انك متجوز وجد الكنيسة انا الحمد لله لكن حياتكم سعيدة يبقى ترى انت لا المعمودية بتغفر الخطايا السابقة للمعمودية لكن الخطايا اللي بعد المعمودية لا تغفر الا بالتوبة ولكن جايز واحد يسأل ليه بنخطئ بعد المعمودية بنخطئ بعد المعمودية لان ربنا لا يشاء انه ينزع مننا نعمة حرية الارادة بعد المعمودية يعني هو الدنيا نعمة مغفرة الخطايا لكن نعمة حرية الارادة ما تزال موجودة لا ينزعها الله منها وبحرية الارادة ممكن له اخذ, أخذ. واحد بيقول مدعى الزكرة الصوم بدون اكل اللحوم ولماذا وسؤال ثاني العلم انه يوجد اسوام نأكل فيها اسماك مرون اسماك شبيهة باللحوم حكاية الصوم باكل نباتي انا كاتب عنها فصل طويل ليه كتاب روح الصوم يريد انك انت تقرأ وممكن تقرأ ايضا عن صوم دنيا نياج النبي يقول كنت صائما ثلاثة سلاسة اسابيع ايام لم يتقل سمي لحم ولا غم ولم أكل طعاما شئي ولما ربنا أخذ الشعب في برية سنة كان بيمشيهم أيضا بالطعام النباتي اللي هو المن فلما اشتهوا اللحم وبكوا وقالوا ليتنا كنا في أرض مصر كنا ابنكوا لحم وسمك وإسم فربنا لهم السلوى لكي يأكلوها وضربهم ضربة شديدة لأنهم اشتغلوا له فمات منهم عدة آلاف ودفنوا في مكان سمية قبروت هالطروة أي قبول الشهر اقرى كثير في كتاب لقنية الصوم أما من جهة الأسماك فالأن احنا بنصوم تقريبا دلتين السنة كلها الصيام الناس يحقابوا جايز البروتين الحيواني فادعم ربنا السمك كحاجة استثنائية ما عند الاربع جمع واحنا بتقول انا ابنتك المحتاج لصلاتك فلانا ارجو خدسدكم ان اسلم على خدس انا لما أروح المقر بيوم فيسلم علي لكن هنا أقول يا فلان أنا ذي بالاسم شو أجلس؟ لك شو؟ سؤال قال السيد المسيح لا تدعوا لكم سيدا على الأرض فلماذا نلقب الآثار؟ بكلمة سيدنا طبعا انت متأثر بفكر بروتوستانس انا مجاور على السؤال ده في كتاب الكهنان حكيت لا تدعو لكم سيدا على الارض ولا تدعو لكم ابا على الارض قيلت للاباء الرسل وليس لكل الشعب لذلك خلفاء الرسل ملهمشوا واحد يقولوله سيدي ولا واحد يقولوله أبا لكن الأسقف ممكن فإن كنت زعلان من لي عايز أسألك سؤال أي خطيب يوقف يخطب بيقول سيداتي سادتي تقول له ما تقولش سيداتي ساداتي لأن ليس لك سيد إلا الله السيادة يعقوب ابو الاباء من ابيه اسحاب قال له كن سيدا لاخوتك وليسجد لك ابنهم فيها سيد وفيها السجود داود النبي يا نواع كم واحد قالوا سجد له وقال له سيد الملك ليه لانه ممسوح بالمسحة المقدس حتى مراته نفسها. مش شابة لما جت تكلمه عن ان ابنها يورسه ذهبت له وسجدت له على الارض وقالت له سيد الملك في فرق بين سجود العبادة وسجود الاحترام احنا بنسجد امام الهيكل نحن لا نعبد الهيكل لكن بنسجد احتراما لهذا المكان المقدس ده انا اقول لك على حاجة اكتر من كده احنا ناس في الصعيد لو فاكرين يعني جد الواحد يقول له يا سيدي ما عنده واحد مفيش حد من هنا <تصفيق> الواحد بيقول لجدو يا سيدي وبيقول لجدته يا سته دي احترام تيجي تقول لجدك يا سيدي واحد يقول لك اصبط هتوقع فهرتخ لا تقول سيدي زي من تعيش. فإذا كان بالنسبة للعلمانيين مع بعض ممكن يقولوا فكان بالأولى في الكتاب واحد بيقول بحسن ولم أجد آية في العهد الأديم والجديد تمنع زواج أرملة الأخ من أخ الزوج المتوفى بدليل كلام السيد المسيح عن المرأة التي تزوجت من سبعة وماتت ولم يعترض على زواجها إذا كنت قريت الكتاب المقدس كله عهد جديد وعهد قديم وملئتش آية فإريد تعيد القراءة في لويين 18 ولويين 20 هتلاقي بس يمكن فتت عليك ما خدتش بالك منه الحاجة الوحيدة اللي أجيز فيها هذا الزواج زمان في تسنيه خمسة وعشرين بيقول إذا سكن أخوة معه وواحد منهم مات دون أن ينتج نسلا أخوه يتجوز مراته والابن البكر منها يسمى باسم أخيه الميت لألا يحذف اسمه من إسرائيل واحد مات وما عندوش نسل يبقى اسمه هينتهي لا يجي اخوه ياخد مراته والنسل اللي يجبه منها يتسمى باسم اخوه الميت يعني يبقى ابن اخوه الميت حاليا لو واحد اتجوز وابنه يسميه باسم أخوه الميت يبقى زور في أوراق رسمية ويروح السجن كمان دي ملهاش دعوة بأملاك الأنساب ما عندناش الحاجات زمان كان كل الصبت ليه ميراسه ما حدش أخده منه فأرجو إنك تقرأ لوين طمانتاشر لوين عشرين أما كلام المسيح عن المرأة اللي تجوزت سبعة الست دي كان وشها نحس على كل واحد بتجوز <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اقرأ الكلام ده اقرأ الكلام ده في متى إصحة 22 متى إصحة 22 وكان السؤال على القيامة سؤال من الصدوقين اللي ما يؤمنوش بقيمة أموال قال له سبع أخ واحد منهم مات وإذ لم يكن له ناس شوف وإذ لم يكن له ناس ما كانش ليه أولاد فأخوه ج... أخوه اتجوز مراته فجي الأخ الثاني مات ورخ وإذ لم يكن له ناس أخوه اللي بعد منه اتجوز نفس الست وإذ لم يكن له ناس ومات الست خدت الرابع يعني اتجوزت السبعة السبعة العظيمة فبيسألوا لمن تكون في القيامة فالسيد المسيء اللي في القيامة لا يتزوجون ولا يزوجون تخافوش، لكن عدم الاعتراض في ان الشريعة كانت تسمح في حالة واحدة اذا واحد مات ولم يكن له ناس اخوه ياخد مراته بحيث ان الابن اللي يخلفه يتكتب انه ابن اللي مات لكي لا يضيع اسمه من اسرائيل ما تزعلش إن كنت عايز تتجوز مرات أخوك ده حرام ليه بقى لما اتنين يتجوزوا لما اتنين يتجوزوا زي ما بيقول للسيد المسيح لا يكونوا بعد اثنين بل واحد بيكون قريب الزوج أرايب للزوجة بقى واحد وأرايب الزوجة أرايب للزوج ولذلك أمها تبقى كأنها أم وأختها كأنها أخته وفي اللغة الإنجليزية يسموها mother in law وsister in law يعني أم حسب الشريعة وأخت حسب الشريعة دام أخته ما يقدرش يتجوز دي بقت أخته مرات أخوه دي بقت أخته يعني أخوه جاي يسافر بلاد ويسيب مراته في رعاية أخوه ما يقدرش يقرب له دي مرات أخوه يعني أخته لو في مخه أنه ممكن يتجوز مرات أخوه ينظر لها نظرة تانية لا يا ابني لا واخو زوجها يعتبر اخوها اخو زوجها يعتبر اخوها لان الاثنين بقوا واحد القرايب دول بقوا قرايب دول الدنيا مليانة ستات ما تروحش تدور على مرات اخوك واحد ولو اساس جوزت تجوزكم انا هاخك عقبوا قبل ما يجوزكم مش له اتجوزكم واروح فيها سنة سنتين لا ما امنعوا من الزواج ويا ما كتبت مقالات عن الموضوع ده كنيسة الإسكندرية التاريخي في توطيد وتحسين العلاقات المصرية والأثيوبية عبر التاريخ الكنيسة الأثيوبية تأسست سنة 329 على يد البابا أثنسيوس الرسول ورسم لهم أول أسقف اسمه إفرومينتيوس إفرومي إنتي ثيوس يعني رجل الله بالإبت هم سموه أبونا السلامة ومن ذلك الحين كنا إحنا بنرسل مطرنا آباط لأسوبي لحد امتى لغاية سنة 1948 في عهد البابا يوساب الثاني حينما رسم لهم مش عارف خمسة أو ستة من الأسقف الأسيوبيين يعني كان زمان اللي بيرعاهم أسقف أخباط لكن للأسف الأسقف الأخباط ما كانواش يعرفوا لغتهم فيعني هم كانوا عايزين أسقف أسيوبيين معهم وأنا فكر التاريخ ده بالزبط ليه؟ 1948 لأن في هذا التاريخ بالذات اترسم معاهم نيافة الأنبة أو رئيس دير السوريان اللي نتره بنت فيه فرسم لهم أسخف أسيوب وبعدين طلبوا أن واحد منهم يترقى يبقى مطران فرقى واحد اسمه مطران وبعدين سنة تسعة وخمسين لما جه البابا كيرلس السادس طلبوا ان هذا المطران يترأى فرأى كاثوليكوس كاثوليكوس زي بطرق يعني الكنيسة الارمانية رئيسها كاثوليكوس فسمه كاثوليكوس وبعدا هم قالوا كاثوليكوس عمل زي كاثوليك خلينا احنا نسمي بطرق وفيد البطر اتنيح اترسم انبا توفيلس الاثيوبي مش بتاعنا بطرق بداله الغيط دلوقتي، فما كانش في علاقة بين كنيستين هي كانت كنيسة واحدة لكن من اول ما اترسم ابونا باسيليوس البطرق الاول ابونا توفيلس ابونا توفيلس ده قتله من جسره لما جه من جسده رجل شوائي وحكم أثيوبيا قتل كتير كتير بطريقة صعبة صعبة لأن مرة دخل على مجلس قيادة الثورة اللي هم زملائه اتخر شوية عن الاجتماع ودخل كلهم موجودين تخ تخ تخ تخ خلص عليه وفضل لوحده حاليا انترضوه بعد مدة بعد ما خرب الكنيسة وفي الشعب وفي الدولة وهو اللي قتل هايلس لاسي الامبراطور بعد توفيلس لس جيبه تركة تانين لغاية المطريقة الحال نكتفك كده خدوا لنا دوك كده لو اسمعهم الأسئلة اللي أجيب عنه وحلوة شيلهم خدوا الصليب ده السجّام بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين انبرح أيها الأخوة كنا بنصلي على روح أحد الأباء كهنة وبعدين كان الإنجيل الإنجيل بتاع الصلاة من متى خمسة وعشرين على الوزنات المسيح قد وحد خمس وزنات وحد وزنتين وحد وأصحاب الخمس وزنات صاحب الخمس وزنات صاحب كل واحد فيهم تاجر وربخ واستحق أن يقول له السيد المسيح كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرق سيد أنا عايز أكلمكم النهاردة عن وزنات وزنات تعطى لكل واحد منا خذوا كلمة وزنة بمعنى موهبة او عطية معينة زمان كان في التجارة وزنات يعني الوزنة كمية من الذهب موزونة جاهزة اسمها وزن كل واحد فينا اعطي عدة وزنات نذكر من بينها ووزنة العقل ووزنة الضمير ووزنة الحواس ووزنة القلب وأحيانا وزنة السلطة أو المسؤولية فلازم كل واحد يهتم بهذه الوزنات التي أعطيت له يعني ربنا إعطالك عقل ربنا أعطالك عقل تهتم بملكات هذا العقل يعني ايه العقل فيه التفكير والفهم والاستنتاج والذاكرة والحفظ كل ده في العقل عليك انك تهتم بكل دول مش ربنا مديك العقل تسيبه كده تهتم بتقويه عقلك وتنميته وتهتم باستخدام عقلك يعني تهتم باستخدام عقلك في ناس عندهم عقل وعمرهم ما بيستخدموه عمرهم ما بيستخدموه تقول الواحد فيهم يا اخي شغل مخ يقول لك مش قادر او مش عايز لازم الواحد يهتم بعقله ومكونات عقله ويهتم بتشغيل عقله وتقويه عقله وتنمية عقله الى اخ ازاي تقوي عقلك بالدراسة واحنا صغيرين طلبا في سنوي مثلا كانوا يدونا ماء زي الجبر والهندسة والكمية والطبيعة في العالة واحد يقول انا لا هستخدم الجبر ولا الهندسة ولا الكمية ولا الطبيعة في حياتي وما لو ليه <تصفيق> كل حاجة من دي بتخليك تفكر يعني اننا ناخد دروس في المدارس عشان نفكر وإن مشكلة في تمرين هندسة ولا غيره نشوف إزاي نحل المشكلة يبقى نبتدي ننمي موهبة التفكير والفهم والدراسة كله لكي نتعلم التفكير هيجي وقت تنسى العلوم دي كلها لكن الحاجة اللي مش هتنساها ازاي موهبة التفكير ابتدت تزداد عندك وازاي تحل المشكلات ازا وجدت مشكلات امامك وبخاصة لو كان في تمرين من التمارين الصعبة ازاي تحله تفكر وتخترح حاجات عشان تحل انت عندك موهبة الفهم ربنا اداك انك انت تفهم لكن الفهم ده على انواع مش مجرد الفهم ازاي تصل الى سرعة الفهم ازاي تصل للايه إلى سرعة الفهم وإلى دقة الفهم وإلى سلامة الفهم اللي بيمشي بسرعة الفهم زي واحد يقول فلندا بيفهمها وهي طيّرة تقول له وإيه تاني ويقول لك فلندا بيفهمها قبل ما تطير كمان يعني وخباله سرعة الفهم يلقطها بسرعة واحد يبتدي موضوع وقبل ما يكملوا يقول له عرفت انت عايز تقول ايه حكيتك كذا كذا كذا ليه لان من مواهب العقل ايضا الاستنتاج فانت علشان تنمي عقلك تنمي التفكير وتنمي الفهم وتنمي الاستنتاج والتفكير توسع مجال تفكيرك تنمي التفكير ما تفكرش في ناحية وتسيبه في ناحية التانية. وفي التفكير تنال موهبة التمييز التمييز يعني تميز بين الحاجة والتانية بين الصح والغلط بين اللازم وغير اللازم، اللائق وغير اللائق، ويسموها في كتب الرهبانة فضيلة الإفراز، الإفراز يعني يفرز الأمور من بعضه، ويشوف إنه هو الصح وأنه هو الغلط، وفي قوة التفكير تنتقل من السطحية إلى العمق. في إنسان يفكر بطريقة سطحية كده لكن ما بيوصلش العمق لازم تصل أيضا إلى العمق وتنتقل من الواقع إلى النتائج في واحد يفكر إيه اللي دلوقتي في الواقع وما يعرفش إيه النتائج بتاع اللي يعمله إن كنت عايز عقلك يشتغل تفكر في النتائج اللي بتعمله تفكر في ردود الفعل عند بقية الناس اللي انت ب... عايز تقوله ده يترك تأثير في الناس ايه ايه نتائجه ايه ردود فعله تفكر في حل المشكلات وفي علاج الاخطاء وفي البعد عن الخزعبلات اهدي تنقية الفكر تنقي فكرك بأنك تبعده عن الخزعبلات وعن اللا معقول مش أي حاجة تجي مخك تخش على طول لا تخد وتفحصها قبل ما تخش وبعدين تدخلها في مخك أو مخك يفحصها قبل ما تيجي عنده وإن تنفع يفتح لها الباب تخش لا ما تنفعش ما يدخلهاش عشان كده في سفر النشيد يقول أخت العروس جنة مغلقة وينبوع مختوم يعني نفسية مش كل فكر يقدر يخش جواها دي جنة مغلقة مش كل شهوة تخش جواها دي جنة مغلقة وذلك نقول في التصريح سبح الرب يقول رشليم الذي قوى مغاليق أبوابك قوى مغاليق أبوابك يعني الفكر ده في حاجات مخلقة أمامه وما يدخلش كل حاجة وما يقبلش كل حاجة وإذا كانت الحواس أبواب الفكر الوحيد يخلي باله من الحواس دي لألا بدخله حاجات يعجبني في هذا القول الشاعر أحمد شوقي بيقول على الشعب المخطئ أثر البهتان فيه وانطوى الزور عليه يا له من ببقاء عقله في أزنيه يعني الببغاء ده مش أخرف رأسه، أخرف قدام، فانت مفروض في تنقية عقلك لا تتبع طريقة الببغوات، تنقي عقلك من الخزعبلات ومن الأوهام ومن اللا معقول. ولازم تشغل مخ في ناس ما بيشغلوش مخهم يا يعتمدوا على أمخاخ غيرهم تقول له ايه رأيك في الحاجات دي يقول لما شاوري بابا الله له وانت ما بتفكرش أو راجل مثلا يقول له ايه رأيك في الموضوع ده يقول لما شاوري الست الله هو انت مش راجل لازم الستة هي اللي تفكر لك لازم تشغل مخك والبعض بيشغل مخه بطريقة منحرفة او بطريقة ملتوية ولذلك نتيجة كده بيجي عنده الخبس والمكر ما هو بتقول والمكر بيشغل مخهم بس بيشغلوه بطريقة منحرف أو يستخدم مخه في الاحتيال وفي الإيقاع بآخرين وفي المؤامرات وفي الحيل يستخدم مخه في الشر الإنسان الحكيم يشغل مخه لكن مش في الشر. كمان عقلك لازم توسعه توسعه بالمعرفة بالدراسة تبقى دايرة معارف كده عارف حاجات كتير باستيعاب كل هذه الأمور وفيما توسع عقلك تنمي ذاكرتك بإنك تحفظ وتداوم على استخدام المعلومات أم في ذاكرتك؟ خلاص مشكلة وتتمرن على الاستنتاج، استنتاج حصل ده إن تيك توك لو حصل حاجة مماثلة ليه؟ تحصل نفس النتيج مستنتك وكلما قوية فهمك وقوية ذاكرتك وتنقى عقلك هي تصل إلى فضيلة أخرى في العقل اسمها السرعة البديهة يعني تسئل سؤال تجاوب بسرعة على طول وإجابة صحة وممتازة لو أنت عملت كده في هذه الوزنة بتاعت العقل لازم تكون لها نتائج زي ما صاحب الخمس وزنات قال له يا سيد أعطيتني خمس وزنات فربحت بها خمس وزنات أخرى فأنت تقول يا رب أعطيتني موهبة العقل فأنا شغلتها وأقدم لك النتائج بتاع وزنية العقد وصلت إلى أننا قدرت أحل مشاكل بعض الناس وهداية بعض الناس إلى طريقك وبموهبة العقد استطعت أن أصل إلى النجاح في الحياة والإخلاص في العمل والقدوة والأمثول أمام الناس واستطعت بموهبة العقل أننا أفهم الروحيات وأبعد عن انحراف الفكر وأكتشف حيل الشياطين ولا أنخدع بهم وأتعمق في فهم وصياك أو في الكتاب دي من جهة موهبة الآخر طيب وزنة الضمير ربنا أدك ضمير تعمل إيه في هذه الوزنة أولا تهتم أن تجعل ضميرك ضميرا صالحا لا هو يبلع لا هو يبلع الجمل ولا يصف عن البعض يحكم حكما سليما وتقوي الضمير بالقراءة في الكتاب المقدس والقراءة في سير القديسين وتنقى الضمير من المؤثرات الفاردية اللي بتأثر على ضميرك زي العادات والتقاليد والحرص على الناس وأيضا لأن ربنا أدك الضمير خل الضمير ده يكون له سيطرة على شهواتك ورغباتك لأن زي ما قلت في مناسبة أخرى إن بيقولوا على الضمير إن هو حاكم عادل لكنه يعجز عن تنفيذ أحكامه فضميرك يقول لك ما تسألش فيه فانت تتمرن وتتدرب على انك انت تجعل ضميرك له سيطرة على تصرفاتك وسيطرة على فكرك وحواسك ومشاعر قلبك وايضا لا تجعل الضمير يتأثر بالمجاملات لا تجامل نفسك ولا تجامل أحبائك على حساب الضمير الضمير يحكم عليك ويحكم على أقربك ويحكم على أصحابك وانت بضميرك لا تجامل فلان ولا علان بلقيت صاحب ليك بيخطئ أو بيتصرف تصرف مش مش مصبوط بضميرك تقول له انت غلطان وما ومن ما قدرتش على الأقل ما تمشيش في سكته على يضيع من ضمن الوزنات السلطة والمسؤولية يعني واحد يكون في منصب رئاسة أو إدارة فربنا مدي الوزن دي لكن على شرط انك تستعمل السلطة او الادارة بعدل ولخير الناس دول لازمين لاتنين دول تستخدم السلطة والادارة بعدل ولخير الناس لان السلطة اللي انت واخدها دي ده انت وكيل عليها من الله كخادم يسعى لإراحة الناس وإسعادهم وكيل على السلطة ولذلك ربنا قال في لغة 12 يا ترى تر من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه الله لعبيده ليعطيهم طعامهم في حينه ذلك العبد الذي إذا جاء السيده يجد ويفعل كذا. أما إذا قال ذلك العبد الرديء اللي هو الوكيل برضو عبد إن السيد يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويذكر يأتي سيد هذا العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشق من موصنه ويجعل نفسه مؤشر كذلك اللي مسؤول عن عن غيره لا يماطل غيره ويقول له تعالى بكرة موضوعك متعقد طب استنى شوي بنفكر في الموضوع ده شغل مش تمام ولذلك أنا فاكر أول يوم اجتمعت فيه مع لجنة البر اللي عندنا اللي بتجتمع كل يوم خميس حفظتهم أيتين من أمثال ثلاثة يقول لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله لا تمنع الخير عن أهله أنت مسؤول حين يكون في طاقة يدك أن تفعل لا اغتقل لصاحبك ازهر وتعال غدا فأعطيك هو موجود عندك بخطيئة ولذلك الناس اللي بيتعملوا مع الفقراء لازم يكونوا للطفاء ما يقولش طيب هنشوف موضوعك بعدين تبقى تيجي هنفحص كلام ده مش تمام. هبنا ما يقبلوش <تصفيق> لازم انت ما تكونش متعب في مسؤوليتك انا فاكر زمان قلت في اجتماع عام الموظف الطيب يجد حل لكل مشكلة الموظف الطيب يجد ايه؟ حل للمشكلة والموظف المعقد يجد مشكلة لكل حل تبقى الطائرة أوله وهو يجد له مشكلة فلو ربنا أعطاك موهبة الإدارة لا تسبب مشاكل للناس ولا تكن لك قسوة قسوة في المعاملة اجعل الناس يحبونك تحبهم ويحبوك وتذكر انه يجعلك وقت تترك المسئولية ماذا يقول الناس عنك هل هيفرحوا لما انت تمشي ولا هيزعلوا عليك الخير اللي بتعمله لن ينسى الوظيفة هتتنسى لكن الخير مش هتتنسى ماذا يقول الناس عنك لما تتوق المسؤولية وأيضا ماذا يكون موقفك أمام الله إنا اتكلمنا عن المسؤولية نتكلم أيضا عن الكهنوت الكهنود مسؤولية ربنا أعطوها للناس أول نصيحة أقولها للأباء الكهنان لا تهتم بنفسك إنما اهتم بالراعي لأن الكتاب في حسقيال 34 ربنا يقول إننا ضد الرعاة الذين يرعون أنفسهم رعاها الذين يرعون أنفسهم وليس الرعي ويقول جعلوا غنمي غنيمة على رأي الشهر اللي بيقول ومن رعى غنما في أرض مأسدة يعني أرض في أسود ونام عنها تولى رعيها الأسر فإنت تعمل حسابك تهتم بالرعي قبل الرسامه وانت مسؤول عن نفسك فقط أما دلوقتي انت مسؤول عن نفسك وعن آخرين أيضا ربنا يسألك على كل واحد انا فاكر في يوم التتويج بتاعي بطريرك، قالوا لي تسلم عصر الرعاية من يد راع الرعاة الاعظم ربنا يسوع المسيح الذي اتمنك على رعيته ومن يدك يطلب دمها هكذا تخوف. يتمنك على رعيته ومن يدك ايه يطلب دمها؟ الراجل ده يقول لربنا عشان ما تطلبش دم دمها مني انا رسمت اسافه يبقى هما اللي يقول لي طب وتشرف على الاسافه دول ما معموش بالعمل تسيبهم وبعدين يجي الاسافه يقول رسمنا اسس وما بقناش مسؤولين لا مسؤولين برضه يفضل الأسوس غلط تسيبوهم من يدك أطلق دمه هذه المسؤولية المسؤولية مش رئاسة وفخامة وغبها وطرف لا المسؤولية يعني حساب نؤديه أمام الله ولا نخجل من أحد ونواجه المخطئ بخطأ وإلا الله يحاسبنا معاه على هذا الخطأ وتكون العلاقة بين الكاهن والرعية علاقة أبوه وليس علاقة رئاسه في كاهن أول ما يترسم والعيزة بقى رئيس مجلس الكنيس ورئيس مدرسة لحده الرئيس مش رئيه حبيبي اديهم ابوة وروح طيبة هم يخلوا كل حاجة في ايدك لا تهتموا بالرئاسة انما اهتموا بالابوة وايضا مفروض من اللي يأخذ سلطة ان يستخدمها جيدا فبالنسبة للكاهن يكون خريص جدا في الحل والربط في كهنة يقول ملكش ملكش الحل ولاجاز كده على طول من غير حساب ربنا هيحاسب على الحل ويحاسب على الحكم الاثنين مع بعض ويريد تفتكر في موضوع السلطة والرعاية تفتكر الكلمة اللي قالها ربنا يسوع المسيح ها أنا يا رب الذين أعطيتهم لي عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني بهم وأكون ايضا فيهم نكتشف كده